بسم الله الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبائمنهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا لا نقتبس من نوركم قيل رجع بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم فَكُنْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِجْأَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النار صير الم يامن الذين امنوا اتخشع قلوبهم اتخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم